نفسي أحس إنك تحسيني فيني من البلا ما فيك لو ذرة إحساس نفسي أحس إنك تحسيني فيني من البلا ما فيك لو ذرة إحساس إن كان قصدك بث قلت تجذبيني والله غلطانه ترى فيك وسواس ان كان قصدك بث قلت تجذبيني والله غلطانه ترى فيك وسواس اموت ما تحن العواطف جبيني أنا عزيز النفس ما وطي الرأس أموت ما تحن العواطف جبيني أنا عزيز النفس ما وطي الرأس أنا كذا طبعي ولو تكرهيني الله خلقني عكس يا بنت هالناس أنا كذا طبعي ولو تكرهيني الله خلقني عكس يا بنت هالناس العنفوان بداخلي صدقيني حتى بروح العاطفه رفض الياس العنفوان وانا بداخلي صدقيني حتى بروح العاطفه رفض الياس واللي ابيها في قصيده تجيني اكتب لها در المشاعر من الماس واللي ابيها في قصيده تجيني اكتب لها در المشاعر من الماس نفسي احس انك تحسيني فيني من البلاء ما فيك لو ذرة احساس ان كان قصدك بالثقر تجذبيني والله غلطانة ترى فيك وسواس والله غلطانة ترى والله غلطانة ترى فيك وسواس والله, والله غلطانة ترى فيك وسواس